ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتىََّ إذ ج أووكَ يجَادِلونكَ يَقول ال الذيينَ كَفَرُء إنه إِللاا أَسَطيرُ الأوَّلين وَهُم يَنهَونَ عَنْهُ وَينأََ عنعَنْهُ وَإُ لِكُونَ إِللاا أَ فُسَهُم وَماَا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين